وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُنُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رئيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون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 بَل مَتَّعْنَاهَا اَنَاءَئِهَا وَآبَاءَهُمْ حَتَّى قَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُم مُّغْرَغِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ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 وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاثَةً إِلَّا كَبِيرًا اللَّهُ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 قال اف تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون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 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غُنَمُ الْقَوْمِ وَكُنْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا هَذَا سُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمَ وَعْلَمَ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها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 فاستجبنا لهم فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدرى سود الكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين وزكرياء إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة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 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون